ولن الزيتون غني بسم الله الرحمن الرحيم أول that I أتخذ بعضنا بعضا أرضا من دون الله فإن تولوا فقولوا الشهدون All huh? right. Man! وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ <تصفيق> Yeah.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 ولا تؤمنوا إلا بمن تبعه